وَأُلَائِكَ هُمْ وَقُودٌ نَّارٌ كَذَبْيَاءَ لِفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 Şehid الله anhu la ilahe illahu ve Malaikat ve ülülülümü Qa'im bil Qistu la ilahe illahu ve Al Aziz Al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 yöme tajdul kul nefsim ma amelat min xayrim muhhdarou ve ma amelat min suu in tawdulu an beinha ve beinhu amadu bagida ve yuhdverkum Allah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 وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيد وسيد وحصرا نبيا من الصالحين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 امنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ومكروا ومكر الله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 fain tollu fain Allah aleyhüm bil müfssedin. Qul ya ahl al Kitab taaleu ila kelime sevain.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 هأنتم ها هؤلاء حاججتم في ما لكون به علم حاججتم في ما لكون به علم فلما تحاجون في ما ليس لكم به علم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 إِنَّ أُولَٰئِكَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ تَبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ وَالدَّتَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ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 ولا تؤمن الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله قل ان الهدى هدى الله أي يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم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 ما كان لبشر أي يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا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 e a'murukum bil kufri ba'de iz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 الطامِ كَ حّبن إسلَ إلا ما حرم إلا ما حم إسرا إ على نَفسهِ مِن قَ أن تَُ الزَّلت التر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 وَمَن يَعْتَصِي بِاللَّهِ فَقَد هُدِيَ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ, الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْسِلُونَ وَتَصمُوا بحَابَل اللَّهِ جَمع وَلَا تَفَرَّقُ وَذْكُرونِعممَةَ اللهَّهِ عَلَيكُم إذْكُتُمْ أَعْدَ أَن فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلوبِكُم بين قُلُوبِكُمْ فَأَصَْحْتُ بِنِعَمَتِ إِخْوَانَ فأصبحتم بنعمته إخوان وكنتم على شفا حفرة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.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 مِن اَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ الله الليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ويسارعون فِي الْخَيْرَاتِ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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّتَ أَوْ قُتِلَنَّ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهُ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ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 İz tucundun وَلَا la telun. Allah, Ahdı ol. فِي Rasul yeduğun fi فِي Ve Rasul yeduğun fi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 ثمّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَانَةً عَسِيْيَ غُشَّةً طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهْمَمْتُمْ أَنفُسَهُمْ يَظْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّة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 لو kanu ündena ma matu ve ma qutilu liyajal Allahu zâlik hâsreta fi qulubhim. Wallahu yuhî ve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 إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخفون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبُ النَّالِذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْهُ وَشَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء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 ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاظفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوثنا مع الأبرار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 ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كثروا في البلاد